آخر فيه عبد الله بن عمر العمري عن نافع وقال ضعف عبد الله بن عمر في عندنا عبيد الله بن عمر من أي طبقة من تلاميذ الزور الطبقة الأولى هذا يسمى المصغر أخوه اسمه عبد الله ابن عمر المكبر ضعيف أخوه العمري فضعف ومع ذلك قال عن السنات قال هذا حديث حسن السنات فحكم على حديث بأنه, مسند. بأنه حسن فإذا نستطيع أن نعرف أن علي بن المديني حكم على أحاديث أنها حسنة من أي الكتب وخاصة أن من كتاب لسن الفرق وخاصة أن ابن كثير يروي أحاديث ويقول هذا في مسند علي فالظاهر أن علي بن المديني قد كتب المسند مرة ثانية حتى وصل إلى ابن كثير وتخطئت الحقيقة أنا أنبئ على هذا لأن هذا الرجل وهو المحقق لكتاب النكت على ابن الصلاح ذهب ابن حجر ذكر وأن علي المديني أكثر من الحكم على الأحاديث في ب أنها حسنة في سندي في مسندي وفي العلن فالمعلق عليها ثم خص ذلك بكتاب لاوردون الكورسما و... ف علق عليه بأنه كيف لابن حجر من أين أتى وأن مسنده كذا وكذا فالله لما يذكر ابن حجر أنه هذا قد أكثر في المسند والعلل فلا بد أن نصدقه ولا نسارع إلى تختيره أو إلى تكذيبه أو إلى توهيمه حتى نعلم علمه وخاصة كما قلت فإن في مسند الفاروق لبني كثير كثيرا ما يقول هذا حديث الرواه علي المديني فيه مسنديه من اين اتابه قطعا انه طلع عليه فهذا واحد الشيء الثاني الكتاب الثاني الذي هو من احكام على المدينة على الحسن من مسند يعقوب بن شيبة ذكرنا وهذا المسند مفقود ولم يبق منه الا مسند الا جزء يسير من مسندي عمر بن الخطاب وهو مطبوع فوجدت احاديث حكم عليها بالاسناد أي علي بن المديني في مسند يعقوب ابن شايبه هذا الكتاب كتبه للأحاديث المعللة فقال يعقوب ابن شايبه حديث حسن الإسناد ورواه أكرم بن عمار عن أبي زميل سماك الحنفي عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن المديني لا يحفظ هذا الحديث الغلول عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه انتبهوا حسن اسناده لماذا قال لا يحفظه هذا الحديث في الغلول عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه وحسن إسناده لماذا حسن إسناده إذا إذن لغرابته إذا إذن علي المديني حسن حديث لماذا لغرابتها وكذلك بهذا الإسناد حديث عمر عن حاطب حديث حاطب في الرسالة المشهورة قال نفس الكلام وبهذا الإسناد مصالحة أهل مكة يوم الحديبية وبهذا الاسناد حديث قصة الأسرة يوم بدر ومشاورة النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وقال في حديث رقم 17 حديث حسن الإسناد وهو صحيح وقال في حديث رقم 23 حديث حسن الإسناد غير أن في اسناده رجلا مجهولا انتبهوا لهذه القضية إذن إن أكثر من استخدم أول من استخدمه بكثرة للفظ الحديث الحسن من هو؟ علي بن مديني أخذه منه من؟ البخاري ويعقوب بن الشيبة من أين جينا أن البخاري أخذه منه من أين جينا وجدنا في كتاب العلل الكبير للترمذي أحاديث طبعا أغلب كتاب العلل الكبير للترمذي إنما جاء بعلل الأحاديث شيخي ويقول سألت محمد بن سألت محمد بن إسماعيل أخذها من هو؟ فنجد نجد أن في العلل الكبير ونقلت بعض الأحاديث وهذه انتبهوا لها أن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري حكم على أحاديث ماذا بالحسن؟ مع أن بعض هذه الأحاديث التي حكم عليها أنها حسنة رواها في الصحيح انتبهوا لهذه هذا يهمنا حتى نأتي إلى تعريف الحديث. الحسن لكن نحن نذكر الآن كيف, نشأت, كيف نشأ الحكم على حديث بأنها حسن جاء ما جاء في صلاة الخوف في كتاب الترمذي الكبير ما جاء قال وحديث سهل بن أبي حثمة قال هو حديث حسن معنا أن المخاري قد أخرجه. وحديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال وهو حديث حسن معنا أن المخاري قد أخرجه. وكثير حقيقة في أكثر الموطن لكن جئت فقط بهذا الكلام للتمسيح أن البخاري حكم على بعض الأحليف بين إذا ان إن أول الحقيقة إن أول من الشهرة أو أكثر استخدام حكم الحسن على الحليف هو علي مديني أخذه يقول بن شيبة من بن بخاري ثم أكثر منه من الترمذي هذه لكن من هو أقدم من استخدم لفظ الحسن من هو أكثر من استخدم لفظ الحسن وجدنا هذه أول من استخدمها إبراهيم النخعي وجدنا أن النخعي عليه رحمة الله هو أول من استخدم لفظ الحسن أو حكم الحسن على الأحاديث وسنرى لماذا روى ابن السمعاني في أدب الاستملاء عن ابن عود هو عبد الله بن عود عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. كانوا إذا اجتمعوا كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. أحسن. قال ابن السماعني طبعاً تصح السماعني والسماعني والأول هو الأصوب قِفَدْ. قال ابن السماعني عن النخائي بالاحسن انتبهوا قال. عن عن النخاعي بالأحسن الغريب لأن الغريب غير المألوف مستحسن أكثر من المشهور المعروف ناس يستحسنون ماذا الغريب النخاعي يقول كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده لأنهم كانوا يكرهون أن يحدث الرجل بالغريب بل كان الرجل إذا أكثر من التحدث الغريب كما قلنا كان يتهم فإذا يست... أحسن ما عنده ما معنى هنا الحسن بمعنى الغريب وجدنا كذلك شعبة يستخدم لفظ الحسن روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في المقدمة ومقدمة رائعة على طالب العلم أن يقرأها مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرأس قال قيل للشعب ما لك لا تروي عن العزرمي وهو عبد الملك بن ابي سليمان وهو متروك العرزمي العرزمي متروك قيل له مالك لا تروي عن العرزمي وهو حسن الحديث ورونه العرزمي ماذا قلنا متروك ضعيف قال من حسنها فرط مالك لا تروي عن عبد الملك ابن ابي سليمان العرزمي وهو حسن الحديث قال من حسنها فررت. ما معنى هذه الكلمة سنأتي إليها فما كلمة لمالك يحكم على الحديث بالحص. عن المستورد شداد قال في المقدمة كذلك في مقدمة ابن الصلاح قال عن حديث يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فخلل بخنصره ما بين أصابع رجليه قال مالك إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط عبد الرحمن بن وهب اللي هو بيكون ابن أخيه لعبد الله بن وهب تلمير مالك مما روى عنه الموطأ وله الجامع عبد الله ابن وهب بقول لما هذا الحديث أخبرته به مالك وهو من طريق الليث بن السعد وعبد الله بن عن يزيد بن عمرو المعافري فقال أخبرته به فكان إذا سئل عن تخليلي الأصابع أفتى به أي بهذا الحديث ما يهمنا قال فخل قال مالك إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة كذلك الشافعي استخدم الحديث الحسن في كتاب اختلاف الحديث حديث ابن عمر اللي هو ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستدبرا للقبلة بين لبنتين. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم قال عنه الشافعي هو حسن الاسناد، بغض النظر أنه متفق على جيد. فهمنا الشافعي كذا كذا. رأينا الإمام أحمد عليه رحمة الله يستخدم. هذا الحكم قال الخلال حدثنا أحمد بن أسرم أنه سأل أحمد عن حديث أمي حبيبة في مس الذكر فقال هو حديث حسن, هو حديث حسن. بالرغم أنه سئل عن حديث بصرة فحديث أم حبيبة أصح سئل عن حديث بصرة فقال حديث صحيح فسئل عن حديث أم حبيبة فقال حديث حسن واستشكل هذا صحها حديثا أقل من مرتبتي في الرتبة والصحة من حديث قال عنه أنه حسن إذا هذه ما وجدت أو هذا بعض ما وجد من كلام أهل العلم في الحكم على الأحاديث بأنها حسن قبل من قبل الترمذي لأن بعضهم زعم أنه أول من به هو الترمذي والصواب أن الترمذي شهاره هذا هناك كلمة للإمام بن عبد الحليم من تيمية عليه ورحمة الله يقول إن الناس قبل الترميذ لم يكونوا يستخدمون إلا الصحيحة والضعيف والحسن كان من قسم الضعيف العالي حتى جاء الترميذ فشارة هذه كلمة مجملة نحن الآن فصلنا معناها وأن الاشتهار كان يقول حديث صحيح حديث حسن والصحيح منهما هو العالي وما أدنى درجات الصحة وهناك الضعيف ما هو ضعفه يسير وما هناك ضعفه شديد فهذا ما كان في أدنى درجات الصحة وما كان في أعلى درجات أو أقل درجات الضعف وأدنى درجات الضعف فهذا هو الذي يقال له الحسن عند المتأخرين الآن ما معنى الحسن فهمنا؟ ذكرنا الآن معنى الحسن وذكرنا من استخدمه والآن كم إطلا كم إطلاق للحسن علينا أن نعرف مراد العلماء بالحسن لنعرف أحكامهم فهمنا الآن وجدنا حديث الإمام أحمد يطلق على حديث من حبيبه يقول حديث الحسن وهو حديث صحيح الإمام الشافعي يطلق على حديث ابن عمر مستدل وحديث استدوار الكعبة أنه حديث الإمام الشافعي يطلق عليه أنه حديث حسن وهو صحيح رأينا أن الشعب كان يتقي الحديث الحسن الحسنة نخائي نخاء كانوا يكرهون إذا اجتمعوا وأن يخرج الرجل أحسن ما عنده المعنى الأول الحسن أكتب. الأول كما رأينا في كلمة إبراهيم نخاء أنه الغريب صحيح الحسن بمعنى الغريب صحيح قال كان كانوا إذا اجتمعوا كانوا يكرهون إذا اجتمعوا وأن يخرج الرجل أحسن ما عنده ما المقصود هنا أحسن ما عنده بالحديث الغريب غير مشهور هل يمكن أن ندخل كلمة المعنى الثاني الحسن الاصطلاحي الحسن الاصطلاحي بمعنى حديث معناه حسن حديث معناه حسن وهذه نستطيع أن نجعل كلمة شعبة لهذا المعنى لما قيل له ما لك لا تروي عن العرزمي وعنده وهو حسن الحديث قال من حسنها فررنا يعني كيف لهذا العرزمي الضعيف أن ينفرد بأحاديث جيدة مهمة وهو ضعيف فقال من حسنها فررت اي لأنه ينفرد بأحاديث وان كانت حسنة لكنه انفرد بها لو كانت صحيحة لقام لها من لقام لها الثقات لو كانت هذه وعلى هذا كلمة مالك حديث يزيد حديث عرس بن شداد لما قال هذا حديث حسن فرح له ما معنى أنه حسن حسن المعنى كلمة شعبة لما حكموا على حديث العرزمي أنها حسنة من مقصود بها حسنة المعنى فقال من حسنها فررنا لماذا فررت من حسنها لأن معناها حسنة ومهمة فلو كانت صحيحة لقام لها الثقات فهمنا ثم كلمة مالك لما قال حديث هذا حديث حسن ما المقصود به حسن المعنى فصار يفتي به هو حديث صحيح متفق عليه حديث بره المعنى الثالث للحسن كذلك الغريب في الأولى لما قلنا حديث جيد الحقيقة أن كذلك رأينا في كلام علي بن المديني أنه يحكم على أحاديث لأنها غريبة لم تروى إلا بهذا السند حكم عليها بأنها حسنة حكم عليها بأنها حسنة فينزل الكلام عليه على مدينه كلامه ينزل قلنا ذكرنا أمثلة أنه ينزل على قسمين على معنى الغريب لم يروى إلا بهذا وإن كان صحيح يعني لا يهتم به صحيح أو غير صحيح لكن لغرابته فيحكم عليه بالحسن وكذلك لما فيه لما فيه ضعف في مجهول حكم عليه بالحسن وهذا سيأتي إن شاء الله المعنى الثالث للحسن إذن ذكرنا معنيين الغرابة والحسن الاصطلاح المعنى الاصطلاحي الثالث الثالث الآن لا بس الاصطلاحي كما قال مالك عن حديث حسن معناه المعنى الثالث للحسن هناك ابو الحسن بن القطان الفاسي ابو الحسن ابن القطان الفاسي جعل الحسن هو مختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه يعني جاء عالم صححه، وجاء اخر ضعفه قال هذا حديثا الحسن. يعني هذا هذا خاص له لابو الحسن القطان الفاسي في كتابه قل ما بيان الوهم والايهام الواقعين في كتاب الاحكام الحق الاشبيل قال عبارته فأقول وبالله التوفيق إن الحديث من روايته مختلف فيه من أجله يعني الرجل مختلف فيه هناك من وثق وهناك من ضعفه فقال فهو حسن هذا الصلاح خاص له لمن؟ لأبي الحسن قطان عند الحسن من هو الحديث من روايته مختلف فيه من أجله فهو حسن فهمنا هذا معنى الحسن عند هناك معنى خاص كذلك للحسن قبل أن نأتي إلى ما اتفق عليه البغوي في مصابيح السنة البغوي الإمام البغوي الشافع صاحب كتاب شرح السنة لو كتاب اسمه مصابيح السنة المعلق على كتاب النوكة على كتاب الصلاح قال نظرت لم أجده في كتاب شرح السنة لأنه لا يفرق بين المصابيح بين شرح السنة. فكتاب مصابيح السنة يقول أردت بالصحاح ما خرجه الشيخان وبالحسن ما رواه ابو داوود وابو عيسى وغيرهما اذا شو عنده الحسن اصطلح خاص به اصحاب السنه طبعا هذا لا يقر عليه لان هناك في في كتب السنن ما هو صحيح وما هو ضعيف وما هو موضوع عند ابن ماجه وما هو منكر كملى الآن؟, الان الخامس اصطلاح الترمذي ماذا قصد الترمذي لا هو الترمذي نفسه لا ناتي البخار لا بس لا بس لا الترمذي عنده ذكر في كتاب العلل الصغير أن الحديث الحسن مجتمعت فيه ثلاثة شروط الشرط الأول أن لا يكون في سنده متهم ولا متروك أن لا يكون في سنده متهم ولا متروك الشرط الثاني أن لا يكون شاذًا الشرط الثالث أن يروى من غير وجه كيف نفسر كلام الترمذي عليه رحمة الله فهذا يحتاج إلى بيان كلام الترمذي هذا يحتاج إلى بيان لماذا؟ أولاً احنا قلنا أن الأحاديث ثلاث أقسام حديث مجمع على تصحيحها وحديث مجمع على ردها وحديث مختلف فيها لماذا مختلف فيها؟ للكلام في الرجال والكلام في شروط الحديث الصحيح اختلفوا في شروط الحديث الصحيح يعني هناك من عد الانقطاع هناك من عد انه ضعف هناك من عد الرساله انه ضعف هناك من لم يعده ضعفا فهمنا هناك من يوافق ان هذه من العلل ويقول آخر لا ليست من العلل وهكذا الترمذي طبعا الحديث الصحيح شرطه ان يكون الرجل حافظا ان يكون متقنا حافظا وان يكون عدلا ف هذا درجة العالية الدرجة العالية الآن هو بقول لا الحديث الحسن فقط أن لا يكون فيه راو متهم ولا متروك اذا الآن عندنا رجل حافظ عدل ورجل متروك بينهما رجل ماذا ليس متروك ولا متهم لكنه ضعيف في حفظه ضعيف رد لسبب ماذا أول السبب جهالته مجهول غير معروف فهذا إذا كان في السند هو الذي قصده هو الإمام الترمذي إذا ما قصده في قوله أن لا يكون متهما ولا متروكا مقابل ماذا أن يكون الحديث الذي يكون حسنا أن يكون أن يكون ضعيفا من جهة حفظه أو أن يكون مجهولا اي حديث عند الترمذي الشرط الاول اذا كان في ضعف كما سنفسر اذا كان الرجل فيه ضعف ضعف بسبب حفظه او كان هذا الرجل مجهولا فهذا حديثه حسن لكن بشروط اخرى ما هو الشرط الثاني بشروط اخرى ان لا يكون شاذا لانه اذا كان شاذا علمنا انه قد اخطا فيه فلا يحسن لأن الشذوذ مخالفة الثقات مطلقا مخالفة الثقات دعكم من لا أنه مخالف الثقات فإذا كان في السندي إذا كان في السندي رجل ضعيف أو مجهول ضعيف أو مجهول ولم يكن حديث شاذا وروي من غير وجه كيف رويا من غير وجه بالاستقراء لسنن الترمذي وجدنا أنه رحمه الله يقصد من غير وجه على قسمه إما أن يروى هذا الحديث بلفظه بلفظه من طريق أخرى بلفظه من طريق أخرى وإما أنه روي بمعناه إما أنه بحديث أخرى فهمنا؟ فإذا هذا الحديث عنده يكون حسنا الآن الشرط الحديث الذي فيه ضعيف أو مجهول لا يكون شاذا ما يأتي بهذا الضعيف يأتينا بحديث يخالف الثقات ولا المجهول يخالف الأحاديث الصحيحة الثقات لا ثالثا أن يكون هذا الحديث أتى لنا هذا الضعيف واتى لنا هذا المجهول بحديث روي هذا الحديث من طرق أخرى بمتنه أو أنه جاء معناه بحديث أخرى كقوله وفي حديث فلان أو كقوله وروية من غير هذا الوجه إذن هو يعبر عن الحسن بإما أن يأتي هذا المتن بسند آخر كقوله وروية من غير وجه وهذا الحديث روية من غير وجه أو كقوله وفي الباب أحاديث فيكون هذا الحديث قد رقي بسبب ورود معناه في أحاديث أخرى ولكن ليس بلفظه لكن في معنا. إذن هذا الشرط الترمذي طيب نضرب أمثلة وسيأتي يشوفوا كلامها لكي تعرفوا كيف طبقها طبعا الآن سنأتي إلى بعض المحترزات لكن انظروا إلى بعض الأمثلة أمثلة كثيرة يقول إلى في حديث رواه من طريق الليث يعني بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله عز وجل قال الترمذي هذا حديث حسن وليس إسناده بالمقتصر إذن هذا الحديث حسن إسناده مع انقطاع فيه قال وإنما يقول ابن حجر وراها وإنما وصفه بالحسن لما عضده من الشواهد من حديث أبي برزا الأسلام إذن فيه ضعف لكن ليس الضعف الشديد لكن روي من طريق آخر وليس فيه شذور هذا مثال مثال آخر وقال في كتاب العلم بعد أن أخرج حديثا في فضل العلم قال هذا حديث حسن قال وإنما انتبه وإنما لم نقل لهذا الحديث الصحيح لأنه يقال أن الأعمش دلس فيه فرواه بعضهم عنه قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حكم عليه بالحسن لوجود ضاف فيه صحيح. أمثلة كثيرة حكم عليها بالحسن ونعرف أنها ضعفة نذكر لكم أمثلة هذا لدرء الكلام عن الإمام الترمذي أنه متساهل لأن بعضهم يحكم على الترمذي متساهل على قاعدة ما سيستقر عليه الحديث الحسن لأنه سنذكر ما هي القاعدة التي استقر عليها الحديث الحسن رأى حديثا من طريق الشعبة عن عاصم بن عبيد الله وهذا الضعيف عاصم بن عبيد الله الضعيف عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه قال إن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك وما لك بنعلين قالت نعم قال فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم قالت ترمذي هذا حديث حسن لكن في المطبوع مطبوع في تحقيق الشيخ عمد شاكر قال حسن الصحيح لكن هذا كلام الإمام ابن حجر في النكة قال هذا حديث حسن قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حضرة رضي الله عنه طبعا غير صحيح أن يقول حسن الصحيح الصواب أنه حديث حسب قائدة الإمام الترمذي أنه حديث حسن لوجود عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف جيد إذن رواه بسبب ضعف ولكن جاء من غيري وجه وليس فيه شذود ما في مخالفة معنا مستقيم قال وفي حديث من طريق عيسى بن يونس عن مجالد, مجالد عن ابي الودات عن ابي سعيد رضي الله عنه قال طبعا مجالد ماذا مجالد بن سعيد ضعيف كان عندنا خمر ليتيم فلما نازلت المائلة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انه ليتيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهريقوه قال هذا حديث حسن وقال وجاء من غير وجه عن النبي من حديث أنس وغيره والذي عن أنس رواه لمن مسلم فجاء من غير وجه فحكم عليه بالحسن سنده ضعيف جاء من غير وجه حكم على سنده بالحسن والأمثلة كثير اكذرنا هذا إذن الإمام الترمذي ما معنى الحسن عنده هذا المعنى وهو الذي ذكره عن نفسي أن لا يكون في السندي متهم ولا متروك أن لا يكون شاذا أن يروى من غير وجه قلنا يا شمالات أن يروى من غير وجه إما باللبض أن يكون ويقول ويروى عن فلان أو يقول وفي الباب بمعنى طيب كيف نجمع بين هذا الكلام وقوله حسن غريب وجدنا حديث يقول عن الإمام الترمذي حديث حسن غريب مع ذلك شرطه في الثالث أن يروى من غير وجه. ما لك بقوله غريب هذا تنزل على معنيين المعنى الاول ان يكون حسن غريب يعني الاسناد هذا غريب ولكن روية معناه, روية معناه وليس متنه وليس وليس متنه فهمنا؟ مش قلنا احنا شرط ان, يكون أن يروى من غير وجه ايش معناه؟ اما المتن روية بالسند اخر او روية ماذا؟ معناه فهذا الحديث بهذا المتن وهذا الاسناد غريب لكن شهد له شهد له معنى من أحاديث أخرى فهمنا؟ فيكون حسن غريب وإما بمعنى أن الحسن هنا هو ضعف يسير لم يحتاج ليرتفع إلى درجة الحسن إلى أن يروى من غير وجه كيف؟ الآن عند الإمام الترمذي الحديث الحسن فيه ضعف وقد يكون الضعف ماذا في مجالد بن سعيد في عاصم الضعيف مش ضعف الشيء الذي يرمى به الحارج الرجل بالمرة لكن ضعف شديد يعني لو الفرد لا يقبل حديثه ويضاعف فهذا لينجبر ليكون حسنا لا بد أن يروى من غيره واجل يكون شاذ ولا يكون متهم ما في كذاب ولا متهم ولا متروك وليس متروك لكن ضعف ضعف شديد ليس ضعف محتمل فهذا الحديث لابد من ليرتفع لنعرف ان هذا الحائز أن هذا الضعيف جدًا قد ارتقى إلى درجة الحسن لا بد أن يروى من غير وجه لكن مرات يكون الضعف ماذا ليس شديدا ولكن يكون هذا الضعف يسير فلا يحتاج أن يروى من غير وجه ليصل إلى درجة الحسن بل هو في نفسه حمل صفة الحزن من غير أن يحتاج إلى غير في غيره ليرفعه فيقول عنه حديث حسن غريب فيكون حينئذ في في جامعه في سنن الحديث الحسن وهو الأغلب لغيره ويكون الحديث الحسن لذاته. إذن هذا كلام الترمذي. نأتي إلى كلمة فقط ننبه ووقفنا عندها لكن قرأنا وكلام الترمذي حسن صحيح. حسن صحيح. حسن صحيح. الصواب بالاستقراء أن الحسن الصحيح عند الترمذي هو كل حديث. اجتمع فيه اجتمعت فيه شروط القبول اما بأعلى درجاتها واما بأدنى درجاتها هذه مختصرة وهذا بالاستقرار ما هو الحديث الحسن الصحيح عند الترمذي هو كل حديث اجتمعت فيه شرائط القبول اما بأعلى درجاتها واما بأدنى درجاتها المهم هو حديث يحكم عليه بأنه صحيح، لكن بأدنى درجاته حسن صحيح أو بأعلى درجاته. قال قال ابن الجوزي في كتاب العلا المتناهي في كتاب الموضوعات في العلا ذكر هذا وفي الموضوعات قال الحسن ما فيه ضعف يسير محتمل وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح. وهذه قالها ابن الحيا كمان وغيرهم إذن كم كم واحد ذكرنا؟ ما فيه ضعف إلى الكتوب السادس ما فيه ضعف يسير محتمل في العلية المتناهية وفي الموضوع يسير محتمل استقر عليه الاصطلاح علي بن المديني قلنا إما أن يحكم على الحديث لغرابته وإما للإسناد وإما أن يحكم عليه لضعف فيه كما رأينا في المجهول أو مقطوع كذلك في في الفاروق مصنف الفاروق وجدت كذلك يعني وقلت أكثر من 11 موطن يحكم على حديث قال وهو حديث حسن الإسناد إن كان من أبي الأسود إلى آخر قال انتهى كلامه فلضعف يسير فيه كم إذا تعرف صار عندنا نرجع اللي هي اولا الحسن بمعنى الغريب الغريب هنا ايش معنى غير مشهور المعنى الثاني المعنى الاصطلاحي حسن بمعنى الاصطلاح انه معناه حسن وهذا والمعنى الثالث مختل وهذا اصطلاح خاص لمن ابو الحسن بن القطان الفاسي قرأنا عبارته كذلك ماذا هذا الاصطلاح مين؟ البغوي في مصابيح السنة قال ان الحسن هو ما روى اصحاب السنة وهذا لم يقرع عليه لكن نحن نذكره حتى نعرف نعرف هذا المعنى ايش اللي بعده؟ ايه وهو اصطلاح وهو الحسن عنده عنده الترمذي بشروطه وبعدين ايش قلنا الآن كيف ستة سبعة وهي تعريف الخطابي ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء عرف مخرجه واشتهر رجاله أي بالطلب وعرف مخرجه معنى الحديث الذي اشتهر والرجال عرفوا هذا طبعا عبارة تحتاج إلى ضبط شديد فيها لأنه ما من حديث صحيح إلا وقد عرف مخرجه هو رجاله طبعا هناك تعريف كم سبعة ثامن دار قطني كثيرا استخدمها حديث حسن لكن الحسن بمعنى الصحيح الحسن بمعنى الصحيح وهذا عند بعض من جاء بعد الترمذي من العلماء لم يكن يحكم على الأحاديث إلا بصحيحة وضعيفة ويجعل الحسن من مرتبة انتبهوا له ويجعل الحسن من أي مرتبة كان الأول يجعلون الحسن حسب عبارة ابن تيمية من آين من الضعيف يجعلون الحسن من الضعيف ولا يكلقون الصحيح الا على من اجتمعت فيه كما قال الامام احمد اذا جاءنا في المواعد والرقائق تساهلنا واما اذا جاءت الاحكام تشددنا وجمع بين يديه يعني لا ناخذ الا من خلال مع ذلك لما لم يجد ما تشددنا يتنازل يتساهل لانه ياخذ من الضعيف كاخذه عن الهجري واخذه كما سيأتي يسميها الضعيف حديث عمر بن شعيب عن أبيان جده وعن الهجري وهذه سميت مع ذلك بحديث حسان مع ذلك سماها قال الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي فكان الأوائل إذا أرادوا أن يقسموا قالوا صحيح وضعيف والحسن يجعلونه من الضعيف هذا ممكن تضعون تعريفا آخر ولكن ما يهمنا عند المتأخرين مثل ابن حبان ابن خزيمة الحاكم هؤلاء لا يستخدمون الحسن البتة وإذا قسموا الحديث قسموه ضعيف وصحيح ويجعلون الحسن من قسم الصحيح مثل ابن خزيمة ابن حبان الحاكم فهؤلاء لا يستخدمون الحسن البتة لا يق... ولكنهم يجعلون الحسن بالرغم أنه مشتهر ولا يجعلون الحسن من أي درجة من درجة الصحيح بخلاف الأوائل يجعلون الحسن من درجة الضعيف لكن يحتجون بالضعيف عند الحاجة وذلك قال ابن تيمية احتاج الناس لصحيفه عامر بن شعيب بيان جده لجلالتها ولكثرت ما فيها من فقه سيأتي هذا الكلام على الاسانيد الحسنه ان شاء الله كم تعريف صار اننا تقريبا على... هذا إيه... ذكرنا أن الحسن بمعنى الضعيف عند الأوائل لا بس يعني على أساس الحديث الغريبه إذن هذا طبعا ما استقر ما الذي استقر عليه الاصطلاح أن الحسن يقسم إلى قسمين الذي قاله الترمذي لفظاً واكتشفنا له ماذا معنى آخر استقراء عندما يقول حسن غريب إنما استقراء بأن الحسن وهو الحديث الضعيف الذي جاء من غير وجه وضعفه لم يصل إلى أن يكون متروكا ولا متأمراً أن لا يكون فيه رجل أن لا يكون فيه رجل متهم ولا متروك صحيح وهذا قلنا حسن ينطبق عليه عند المتأخرين الحسن لغيره الحسن لغيره ووجدنا لما يقول حسن غريب إما على المعنى الذي يقولنا استقل بنفسه بصبة الحسن ولم يحتج لغيره لأن يرفعه وإما أنه ماذا حسن غريب يعني وجاء معنا من جهة أخرى ولكن لم يأتي إلا بهذا السند فهمنا هذا اللفظ لم يأتي إلا بهذا السند وهذا تقريبا استقر عليه كلام المتأخرين بقولهم الحديث الحسن هو حديث ما هو هو الحديث الذي كشف ضبط راويه طبعا كلمة كشف ضبط راوي واختلفوا اختلافوا في كاب الحسن في هذا الراوي هنا المشاكل من أجل ذلك قال الذهبي عندكم ماذا قال ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحساني فيها فأنا على ياس من ذلك فك كم كم تعريف للحسن عند العلماء كم من حديث تردد حتى على قائلة من خف ضبط راوي لا من الضبط او خف الاسناد خف درجة الاسناد لان وجدت الامام بن كثير يحكم على حديث بانها حسن مع انقطاع فيها يقول ابن كثير في مسند الفاروق يقول عن حديث اسناده حسن لكن ميمون بن مهران لكن ميمون بن مهران لم يدرك عمر الخطاب أحاكم على إسناده بالحسن ما وجود, ما وجود القطاع وقال عن حديث آخر هذا إسناد حسن